لآن آل القرآن أ موسوعه النابلسي م وأوحينا ل ل ع و ل و في ا ل م د ا ئ ن ح ا ش ر ي ن إن ه ؤ ل ا ء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 و أ و ر ث ن ا ه ا بني إ س ر ا ئ ي ل ف أ ت ب ع و ه م مشرقين فلما ت ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون قال كلا إ ن معي ربي سيهدين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 وقال ر ز ت ج ح ي م لهم ل وقيل ل غ و ي ن اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون ف ك ب ك ب و ا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون